يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أغمالهم فَمَنْ يَعْمَلْ مِفْقَالَ ذَرَوَةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِفْقَالَ ذَرَوَةٍ شَرًا